ولو بَسَطَ الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن, ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ رَاكِدًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور أَوْ يُوبِقَهُ إِنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِير وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصْرٍ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 وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا, ومما رَزَقْنَاهُمْ